قد منه ولا يهمه لما الموت يقرب منه ليحب منه ولا يهمه وسط شجار و يا عيدامو وسط شجار البشرية اسع عليا لو خدوني على البريه يجد علي ويضربون بمدفعيه لو يهدموا البيت علي ويضربون